شعبان شعبان يستحب فيه الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة الله عنها يكثر من الصوم في شعبان جاء في رواية كان يصومه كله إلا قليلا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لم نرك يا رسول الله تصوم شهر بغير رمضان أكثر من شعبان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتعليلين لماذا يصوم شعبان قال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان لأن رجب شهر معظم عند العرب وهو شهر من أشهر الحرم ورمضان شهر معروف بين مغفول عنه وإحياء الوقت المغفول عنه في أجر عظيم عند الله عز وجل مثل قيام الليل وقت غفلة الناس مثل دعاء السوق وقت غفلة الناس مثل العبادة وقت الهرج وقت الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إليه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام في وقت المغفول ثانيا قال صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الاعمال يا رب العالمين وأحب أن يرفع عملي صائم. الاعمال ترفع أسبوعيا يوم الاثنين والخميس وسنويا في شعبان فلذلك ينبغي إنسان يحرص على صوم أيام شعبان أولة أوسطة آخرة لكن لا يصوم آخر يومين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم مصوما فليصوم يعني المعتاد صوم 52 أو صوم مثلا يوم افطار يوم أما غير ذلك فيقف عند آخر يومين من من شعبان قبل رمضان